شبكة مزامير آل داود تقدم عجائب الدنيا سبع ولكن حسين أضاف لهذه العجائب رقم تمانية فهذا الشاب يعد إعجازا حقيقيا بحفظه للقرآن بطريقة خارقة لا يصدقه العقل بعد ولادته بشهرين مرضى وأصبح طريح الفراش وأجمع الأطباء على صعوبة حالته التي وصلت لتلف خلايا الدماغ ولكن الأمل بالله كان حاضرا أحسين بدأ يتحسن أول ما حرك أصاب يدي وبعدها قدمه واستبشرنا خير ومن ثم أخذ يتحسن بالتدريج بعد ذلك تعلق حسين بالقرآن حيث كان يضمه عندما يأخذ منه القرآن كان يجهش بالبكاء بقى على هذه الحالة أكثر من سنة في كل يوم يقلب المصحف من أول النهار إلى أن ينام في الليل نعم بهذه الطريقة حفظ القرآن بقدرة الله تعالى وحكمة منه دون تعليم او محفظ يساعده إلى أن أصبح حافظا للقرآن بطريقة لا يجريه فيها أحد ولقد جاءنا في السماء بروجا نزيلناها للناظرين طيب صفحة صفحة ثلاث أربع خمس ليكفروا بما آتينهم فتمتعوا فسوف يعلمون غفورة واللي قبلها غرورة واللي قبلها خسارة حسين قل من يرزقكم من السماء ومن السماوات والأرض طيب هاي كم رقم الآية 24 و نهاية 39 طيب الصفحة اللي بعدها 40. شو الكلمة قل ان رب يقذفه بالحق عن الغيوب طيب واخر آيب هاي الصفحة وحيلة بينهم طيب والصورة اللي بعدها شو وحيلة صورة فاطر طيب والصفحة اللي بعدها اي آيب آيه داعش. ان ذلك على الله يسير الله أكبر الله حفظكم ما شاء الله عليكم احسين الصفحة 221 اي صورة سورة هود هود طيب لو نحن قلنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها طيب ها أي صفحة رفم الآية 6 وإي صفحة صفحة 220 قدرة فذة وحفظ عجيب وهبه الله تعالى لهذا الشاب الذي أبهر العالم بحفظ القرآن بأدق تفاصيله لي اخبار الدار محمد الهنيامين